الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو الدرس السادس والثلاثون من دروس الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام العلامة القاضي محمد بن علي السوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وما وما زلنا معكم ما شرع الإخوة والأخوات في كتاب الطلاق نسأل الله عز وجل أن لا يحويذنا إليه إنه على ذلك قدير وإيجاز وهذا الباب هذا الكتاب كتاب الطلاق هو جزء مما يسميه المعاصرون الأحوال التخصية الأحوال الشخصية عندهم هي الطلاق هي النكاح أبواب النكاح أبواب الطلاق وما يتبعها وكتاب الطلاق الذي معنا يتضمن أمورا خاصة بالطلاق وما يشبهه كالخلع والإلاء والظهار واللعان وما يتبع ذلك من العدة والإحداد ثم ما يتبع ذلك من النفقة والرضاء والحبانة، وكل هذه أمور كما تلاحظون أجمعين من أهم ما يمس حياة الإنسان الاجتماعية لذلك أريد منكم بارك الله فيكم أن تنتبهوا لها جيداً وأن تركزوا فيها وعلموا بارك الله فيكم أن كثيرا من هذه الأحكام وردت في القرآن الكريم بشيء من التفصيل وأيضا في السنة النبوية الشريفة لقد وردت آيات كثيرة في سورة البقرة في هذه المواضيع وأيضاً نزلت سورة كاملة في هذه المواضيع وهي سورة النساء الكبرى وسورة النساء القصرة وهي سورة الطلاق هذه هذا مما يدلنا على أهمية هذا الموضوع. حتى أنزل الله عز وجل في شأنه قرآنا كثيرا يتلى. وقد استعرضنا في الدرس في الدرس الماضي إلى الطلاق السنّي والبدعي وما يتعلق بذلك. وذكرنا أن طلاق الثلاث الصحيح أنه يقع طلقة واحدة ثلاثة للجمهور الذين قالوا إنه يقع ثلاث طلقات دائمة. بحيث أنه يقع به البينونة الكبرى وهذه المصطلحات يجب أن تعرفها فالطلاق طلاق رجعي وطلاق بائن والبينونة بينونة كبرى وبينونة صغرى فأما الطلاق الرجعي فهو بعد الطلقة الأولى والثانية حيث يمكن للرجل ان يرجع امرأته الى عصمته واما الطلاق البائن فهو اذا طلقها ثلاثا فانه لا يمكنه ان يرجعها بعد ذلك الى عصمته اذا انقضت عدتها فالبينونة تقع بانتهاء العدة مباشرة والبينونة الصغرى يمكنه بعد ذلك ان يصبح خاطبا من الخطاب فيخطبها مرة أخرى إلى أهلها أو إلى نفسها وأما البينونة الكبرى فإنه لا يجوز له أن يرجعها إلى عصمته بحال من أحوال حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها وبعد ذلك يجوز لرجل أن لزوجها الأول أن يرجعها إلى عصمته إن شاء بأن يخطبها مرة أخرى كأي خاطب من خطب، وهذا قد أنزل الله في قرآنا الله عز وجل أبطرأكم مرة أخرى فإنساكم بمعروف أو تفريح بإحسان إلى أمقال الله سبحانه وتعالى يعني فالطلقة السائد فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جنه عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يضينها لقوم يعلمون حيث الله عز وجل بيّن أنه بعد الصلقة في الثالثة لا يجب له أن يرجعها إلى عصمته إلا إذا ناك حد زوجا غيره كما سيئت إن شاء الله وأظن أن هذه الأمور الآن أصبحت طبحة في أذهانكم لكن يجب عليكم أن تكتروا من مراجعتها حتى تستقروا في أذهانكم وتفهموها جيدا وكل منا سيتزوج ومنا من تزوج فإذا ينبغي أن يعلم المصطلحات التي يجوز أن يتكلم بها مع زوجته في حارة غضب، في حارة رباه في حارة سخطه هذه أمور يفتلى بها كثير من الناس خاصة ما سنذكره الآن حول الله تبارك وتعالى وهو في الكناية للطلاق أو في الألفاظ التي يظن أنها طلاق وليس بالطلاق هذه أمور تشدد فيها كثير من الناس وغلوا حتى أحدثوا من جراء تسببهم مشاكل كثيرة في المجتمع واضطروا بعد ذلك إلى تكثير الطلاق واضطرهم ذلك إلى فتنة عظيمة وهي فتنة المحلل والمحلل له المحلل والمحلل له وهي أنك إذا طلقت زوجتك ثلاثا ثم ندمت وأردت إرجاعها فإنك لا تستطيع, لا لا تستطيع إليها سبيل ثم تسمع؟ يأتي الناس ويطلبون من رجل أن يتزوجها يقوم يتزوج تزوج هذه المرأة لترجع إلى زوجها وأنت رجل تفعل خيرا في, هذا في هذه الأسرة سيتزوجها بنية أن يطلقها ليرجعها لي إلى زوجها الأول وهذه كبيرة من الكبائر وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الفعل بالكيس المستعار تعرفون الكيس المستعار الكيس هو الذي يسميه المغاربة العتروس وهو ذكروا الماعل يأتون به ليلقح الماعل يستعرونه يعني مثلًا أنت مزارع ولك جار لك كذلك مزارع تقول له عندك سيف وأنا عندي غنم أريد منك هذا السيف لمدة لمدة يوم أو يومين لكي يلقح لي السياه التي عندي يقول لك لا حرج لبي خذ فهكذا هذا الرجل الذي يأتون به ليحلل هذه المرأة يسمى الشيس المستعار النبي صلى الله عليه وسلم لأنا الله المحلل والمحلل له واضح؟ وأظن أنكم يعني من هذه المسألة في دروس النكاح، لكن المقصود أن تشدد كثير من الفقهاء في هذا الباب هو الذي ولد هذه التأثيرات وولد الحيل اللي يسمونها الحيل الشرعية لكي يتفادوا أو لكي لكي يرجعوا الأزواج إلى أزواجهن إلى بعضهم البعض بهذه الحيل ولو تبعوا نصف الكتاب والسنة وفهموها كما فهم الصحابة رضي الله عنهم واتبعون لهم لا استغنوا عن كثير من هذه الآراء ولا شك أن كثير من هذه الآراء قد قال بها أئمة أجيلا لكن التبسط عليهم بعض النصوص واختلطت عليهم بعض الأدلة فظنوها أدل ظنوها هي الصحيحة وظن خلافها هو الباطل أو ظن أمرا مجمعا عليه ليس لمجمعين عليه وما إلى ذلك فوقعوا فيما وقعوا فيه والعثمة لا تكون إلا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فلذلك وجب على طالب العلم ألا يجعل عالما من العلماء مهما بلغت منزلته معصوما لا يجعل عالما من العلماء معصوما بل يسترب أنهم العلماء مجتهدون ما أرادوا الحق لكن يقع لمرئ فيهم الخطأ دون الآخر كذلك قال الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عن كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله قال رحمه الله تبارك وتعالى فطل ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع ولا يقع بالتحرين والرجل أحق بمرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره قوله ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير الكناية ما معنى الكناية؟ ليس من شرط المطلق ان يقول لزوجته انت طالق او انت الطلاق او طلقتك هذه سمى يسمى لفظا صريحا هذه صراحة طلقتك بعض الرجال قد يقول لزوجتي في حالة الغضب اجمع عني ثيابك او يقول لها اغربي عن وجهي او يقول لها الحقي باهلك او يقول لها كلمة من هذه الكلمات التي ينوي بها أنه قد طلقها بهذه الكلمة، أو يقول لا احتجب مني أو ما إلى ذلك. ها هنا هذه، إن و بها الطلاق تقع طلاقا، وإلا فإنه إن لم ينوي بها طلاقا لا تبقى طلاقا. والدليل على ما نقول حديث أم نعمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن ابنتها الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي لأهلك رواه البخاري ابنة الجون هذه كانت امرأة من من النساء ذوات البنت بنت عظيم من العظماء رئيس قبيلة أو إلى ذلك فأراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوجها فلما تزوجها وعقد عليها أراد الدخول عليها فلما دنا منها ما معنى دنى منها يعني اقترب منها لكي يلاطفها واصبحت زوجته قالت أعود بالله منك يقال إنها غررت قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل له أعود بالله منك ينبسط أو ما إلى ذلك قيل لها ذلك كما في بعض الروايات فلما قالت قال أعوذ بالله منك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد عدت بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى فعندئذ قال لا الحقي بأهلك ولما قال لها الحقي بأهلك نوى بذلك أنه قد طلقها نوى بذلك أنه قد طلقها فيقال إنها تنكدت جدا حتى ما تتغمد يقال لكن هذه الرواية التي ذكرتها لكم الآن هي صحية المخاري ومعلومكم كما في صحيح البخاري ومسلم أيضا أن كعب بن مالك رضي الله وتعالى عنه وهو أحد الثلاثي المخلفين في, في غزوة تبوك لما أمر النبي صلى الله عليه وآله النساءهن نساء هؤلاء الثلاثة أن يقربنهم قال هو لزوجته الحق بأهلك قال له الحق بأهلك بمعنى أنه بما أنك لا يدل أن تقربين اذا اذهب الى بيت أهلك ولم ينوي بها الطلاق، ولم تطلق عليه واضح؟ فااذ نفس الكلمة هنا أفادت الطلاق وهنا لم تفد الطلاق. وعليه فهذه الكلمات التي يقولها المرء اذا لم ينوي بها الطلاق لا تطلق عليه زوجته وإذا نوى بها الطلاق طلقت عليه زوجته هذه التي نسميها الكناية إذن ويقع بإحوالة الكناية مع النية, مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وبالتخيير إذا اختارت الفرقة بمعنى أنه إذا قال لها يا فلانة إن كنت لا تريدينني فأنتي حرة اذهبي وشأنك يعني قد طلقتك فهذه إن اختارت هي الفرقة تحسب طلقة واحدة وإن لم تختر الفاقة لا تحسب شيئا ودليل ذلك أن الحبيب مصر صلى الله عليه وآله وسلم خير نسائه جميعا لما غضب منهن أجمعين وطالبنه بالنفق وما إلى ذلك فقد خيرهن فعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا بمعنى أنه لم يعد هذا الخيار شيئا لأن بعض العلماء يرى أن هذا يعتبر طلقة واحدة والصحيح أنه لا يعتبر شيئا إذا اختارت زوجها بل كل واحدة منهن رضوان الله تبارك وتعالى عليهن كنا يقولن له يا رسول الله أنا اختار على الله ورسوله لذلك أمنا رضي الله عنها قال لها استفيري أبويتي ولا تعجلي فقالت له استفير أبوي فيك يا رسول الله فإذا رضوان الله تبارك وتعالى عليهن هذا مما يبين عظيم قدرهن ويبين عظيم منزلتهن عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا التخيير نزل في سورة الأحزاب إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدى المحسنة منكم أجرا عظيما والله عز وجل أنزل هذا التخيير في القرآن الكريم طيب قال وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه لأن هذه الوكالة ولم يأتي نص يدل على أن الوكالة التوكيل في هذا الأمر لا يدل وسيأتي إن شاء الله في أبواب المعاملات سمتطرق حول الله إلى ما يتعلق بالوكالة والكفالة ومعين ذات بحول الله فلا دليل على أن التوكيل لا يصح في الطلاق بل الطلاق يصح كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تبارك وتعالى عنها فإن زوجها قد بعث لها طلقتها الأخيرة مع رجل بعث لها طلقتها الأخيرة مع رجل لم يطلق هكذا وجها لوجه بل بعثها مع روايس وتوكيلا فإذا إذا وكل الرجل رجلا وقال له وكلتك بأن تبلغ فلانة أني قد طلقت ويقع الصلاق إذا أبلغها هذا الخبر واضح؟ طيب ولا يقع بالتحريم هذا باب عظيم يا إخوّم باب عظيم وهو أن كثيرا من الناس قد يقول القول لا يقصد به الطلاق وإن وقع في صورة الطلاق وإنما يقصد به الحب أو زجر نفسه أو إرعامها على شيء أو إرعام غيره كأن يقول لزوجته زوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق فيعلق هذا يسمى الطلاق المعلق أما قوله بالتحريم فهذا يحدث كثيرا عند الناس يقول عليا بالحرام إذا منك كذا وكذا تسافل علي بالحرام لا تسافل عندي اليوم علي بالحرام هذه يكثر في ألف سنة طاهر الله يقصد أنك كان أن ما كان حلالا عليه يصبح حراما فهو يحرم ما كان حلالا عليه هذه واحدة من عده الأمور وهذا يكثر في الفئه الناس وهذا هنا يتداخل تتداخل أبواب الطلاق مع أبواب الأيمان مع ابواب الايمان وهذا باب عظيم قد ضرب فيه ائمه الحديث بجهد وافر من التحقيق ونفحقق فيه في الشيخ الثاني رحمه الله تبارك وتعالى تفصيلا عظيما يعني من قرأ كلامه في هذا الباب تبين له عظيم مكانته وسعة علمه رحمه الله تبارك وتعالى ورضوان الله تبارك وتعالى عليه وله كتاب مفرد اسمه قاعدة في العقود قاعدة في العقود وطبعت مؤخرا باسم نظرية العقد عند ابن هذه حقق فيها العقود وهي العقود فيها النكاح والأيمان والعطاق وما إلى ذلك تم بني كلها على الإجاب والقبول على التلفظ واضح يا فإذا هذه ستتداخل الآن هذه العقود التي نتكلم عنها ترجع كثيرا إلى النيات، ترجع كثيرا إلى النيات أكثر منها إلى الألفاظ إذن قالوا الأفضل في العقود المعاني للمباني إذن الألفاظ الألفاظ ليست مهمة بقدر أهمية النوايا في باب العقود وغالب الناس ما لا يقصدون من هذه الكلمات قوله أنا يهودي إن فعلت كذا أو أنا كافر بالله ورسوله إن فعلت كذا أو كقوله إن خرجت من الدار ال أو إلا نجحت في الامتحان لأطمنا ستة أشهر متتالية أو إلى غير هذا يسميها العلماء أيمان اللجاز والغضب المان اللجاذ والغضب أو نذور اللجاذ والغضب بمعنى أنه يقول وحبا لنفسه وإرغاما لها على فعل شيء، وهو لا يقصد أنه أن يفعل ما فعله يعني كثير من الرجال قد يقولوا علي بالحرام لا تكون عندي علي بالحرام علي باليمين علي بالطلاق لا فعلت كذا وهو لا يقصد ذلك نهائيا ولا أصلا لا يريني إنما يريد حب الرجل الذي عنده أو حب ضيفه على شيء فلان. كلمة يقول وكثير من الناس يقول أنا يهودي وإن فعلت كذا لا يقول أنه فعلا سيرتد عن دين الله عز وجل كذا وكثير من الناس قد يقول في حالة حظ نسي وحالة غم لأن أنجحني الله عز وجل في هذا الامتحان لأصمنا ثلاث أشهر متتابعة فإذا نجح في الامتحان وجد الأمر صعبا جدا فكلها فكل هذه تعتبر أيمانا كفارتها كفارت الينين كما ذكر الله عز وجل في كثارة اليمين وهي أيضة الرقبة أو اطعام عشرة المساكين معوثتم تطعيمون أهليكم أو قيام ثلاثة أيام ذلك كثارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم واضح؟ أيضا هذه كل أيمان في صورة طلاق أو في صورة تكثير أو في صورة نذور والنذر واليمين يتداخلان لأن كثارة اليمين من نذر هي كثارة اليمين كما سيأتي إن شاء الله في الأيمان واضح يا إخوة؟ والدليل على ما نقول في هذه المسألة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان يقول في الحرام ينين يكثرها وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإذا في البخاري واضح يا إخوة؟ إذن يا إخوة ذكرك ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القول هو قول جماعة من الصحابة رضي الله وتعالى عنهم أنهم ما كانوا يوقعون الطلاقة بالحرام أو بما هو في سورة يمين واضح؟ إن ماذا حدث بعد ذلك وإذا ذهبنا نوقع الطلاقة بهذه الأمور يا إخوة ويا أخوات فإن أغلب الناس سيصبحون أبناء السفاح ولياذب الله وهذا أمر عظيم هذا أمر عظيم وهذا الذي حدى بالإمام جمال الدين القاسم رحمه الله أن يؤلف مصنفه للإستئنات ببيان صحة أنكحة الناس وهذه رسالة لطيفة يعني أنا أنصحكم بقراءتي أخاصة ونحن نتدارس باب الطبق واضح يا إخوة معاي طيب إذن نوضح الآن وضحت هذه النقطة ولا يقع بالتحريم. لكن ها هنا نقطة إن فعلا أنه يريد الطلاق حقيقة كأي يقول لا إن زنيتي لأطلقنك أو يقول لها أنت طالق إن أدخلت عليك الرجال البيت وهو فعلا يعني ذلك فها هنا يقاوطة إذا هذه كذلك رجع إلى النية إن فعلا أنه يريد الطلاق يقاوطرق وإلا فإنه لا يقع الطلاق هذا القول الراجح والمعتدل يعني بين من غل وقال يقاوطرق في كل حال وبين من قال بالحق بالسحر لا يقع الطلاق أفضل واضح أن الأيمان يجب أن تبقى لها هيبتها. بين طيب قال والرجل أحق بمرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا يعني أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاق رجعيا ومكثت في عدتها. فإنها في هذه الفترة لا يجوز لرجل أن يخطبها إلى نفسها لأنها إلى الآن ما زالت في عصمة زوجها لكنها في فترة انتقالية بمعنى أن في هذه الفترة لو أن زوجها اقترب منها فمسها أو قبلها أو ما إذا فهنا بعض العلماء يعتبر هذا ارجاعا لها وإذلك هي تمكت معه في البيت فهي تمكت معه في البيت لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أيّتنا بساحثة مبينة إذن المطلقة لا تخرج من بيتها بل تمكت في بيتها لما؟ عسى الرجل أن يتذكّرها ويتذكّر ثالث الأيّام فيقول الله نعت الشيطان والله سامح وكذا وفيرجعها مرة أخرى ومما أحب التنبيه عليه أن الطلاق البدعي الطلاق البدعي مما ذكره العلماء في أسباب تحريمه أيضاً أن الأصل في الزوج أن إذا طلق زوجته أن يكون طلقها بكامل قواه العقلية وهو وفيها الأمور التي ترذبه فيها لكن مع هذه كلها مع هذه الأمور كلها فإنه طلقها الآن يحرم عليه طلاقه ويحاقب في العادة الزوج يعني قد تتأنف نفسه من زوده وهي حاقب وأيضا إذا وطئها ثم طلقها يكون تكون رغبته فيها قليلة لأنه قد قضى وطره منها ثم بعد ذلك طلقها فإذا لا, لا تكون رغبته فيها كبيرة واضح إذن كل هذه الأحوال التي حرم الله عز وجل فيها التطليق حرمها لحكمة الحكمة الأولى التي ذكرها أهل العلم أن في ذلك تطويلا لمدة الطلاق لمدة العدة عليها وفي هذا ضرر لهذه المرأة ولا تضار بهن. أيوة. فالله عز وجل نهى عن تبيق على النساء ومضارتهن. وأيضا الحكمة الثانية أنه يجب أن يطلقها عن وطر، عن وطر يعني عن الرغبة. واضح؟ وذيك قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى وإنما الطلاق على وطر، إنما الطلاق على وطر يعني عن الرغبة. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قوله تعالى والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قرو ولا يحل لهم أن ما خلق الله في أرحمهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إلى آخر الآيات قال وذلك بأن, للرجل بأن الرجل كان إذا طلق فهو فأحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنتخ ذلك وقال الطلاق مرتان فإن ساكم المعروف أو تسريح بإحسان وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي بإثناء صحيح مفهوم هذا الحديث؟ بمعنى أنه كان في الجاهلية يطلق ثم يطلق أكثر من ثلاث مرات فيرجع وإذاك جاء رجل استجر رجل من الأنصار مع زوجته <تصفيق> فقال لها والله لا أطلقك ولا, ولا أتزوجك قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فكلما قاربت عدتك أن تنتهي ارجعتك مرة أخرى إلى مئة مرة يعني إلى ما شاء الله فيجعلها مسكينة معلقة لا حول لها ولا الطول الله عز وجل من رحمته بالنساء أنزل بعد ذلك قوله سبحانه الطلاق مرتان فإنساكم معروف أو تسريحهم بإحسان فحدث الطلاق بثلاث حدث الطلاق بثلاث اصطيقات بعد ذلك لا يمكنه أن يرجعها إلا أن تزوجها زوجا غيره ثم يطلقها ويموتها. واضح معي ولا طيب. ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره. لنصف القرآن الطلا، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليه ما هي ترجع. إن ظن أن يقيم حدود الله حدود الله. فإذا الله عز وجل بين أن الطلاق يكون مرتين. أما الثالثة فلا تبيร له بعد ذلك إليها. حتى تنكح زوجا غيره وعن عائسة رضي الله تبارك وتعالى عنهما عنها وعن أبيها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبثت طلاقي يعني بس بثة بس طلقها بثة يعني ثلاثا يعني بثة طلاقها انتهى أمر طلاقها فطلقني فأبثت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب سأشرح هذا الحديث فقال صلى الله عليه وآله وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاع لا حتى تذوقي عسيلته ويدوق عسيلتك وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه جالس عنده وخادم مسعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمعوا إلى هذه ما تجهروا به عند النبي صلى الله عليه وسلم طيب أمنا عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنها تحدثنا قصة تنبئ عن أمور أمور جليلة عظيمة وفوائد نفيثة منها يسر هذا الدين ومنها أن لا حياء في الإسلام لا حياء في تعلم الدين ولا في طلبه ولا في الأمور الحياتية التي تخص الإنسان ويحتاجها هذه أمور لا حياء فيها فبذلك جاءت هذه المرأة وهي امرأة رفاعة القرضي والقر... وقر... ورفاعة القرضي من بني قريضة وهذه قبيلة من قبائل اليهود ولكن رفاعة صحابي جليل فجاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن طلقها زوجها ثلاثا فقالت له يا رسول الله يعني زوجي رفاعة طلقني ثلاثا يعني طلق ثم الثانية ثم الثالثة وانتهت عليها ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير طحابي من قالت له لكن عبد الرحمن بن الزبير ليس معه إلا مثل هذبة الثوب يعني أن يعني أن أنه لم يمتعها كما متعها رفاعة القرضي وتكني بهدبة الثوب عن فرج عبد الرحمن بن الزبير فقالت له ليس معه إلا مثل هدبة الثوب كأنه عجوز كبير ليس مما يعني تنبسط معه المرأة الشابة كأنها يعني تكني بهنا فهي كانت فريحة فقالت له يا رسول ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فالحبيب المتبس صلى الله عليه وآله وسلم يعني تفهم الموقف لكن قال لها قال لها يعني بما معنى كلامك معنى كلامك تريدين أن ترجع يعني إلى رفع فهي يعني أظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني أريد أن أرجع إلى رفع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث حتى يطأك عبد الرحمن بن الزبير وتذوق ثيلته ويذوق س... يعني تذوق فتذوق عسيلته هذه كناية من الحبيب المصدى صلى الله عليه وسلم وهو الحي الكريم وهو الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فلم يقل لها كلمة فاحشة متفحشة يعني وهي مرأة والأصل في النساء الحياء لم يعني يكلمها بالكلام الذي يتأذى منه يخدش حياء المرأة ولا بالكلام الذي لا يليق بجلالة قدره بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم إنما قال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يكني بلذة الجماع لا يمكن أن ترجع إلى رفاعة حتى تطعم لذة مجامعته لك ومجامعتك له يعني يطمع هو لذتك وأنت تطعم لذته ثم بعد ذلك يمكنك أن ترجع إلى زوجك الأول وهو رفاعة واضح؟ فإذن لا يجوز للمرأة أن إذا أبدت طلاقها زوجها يعني طلقها ثلاثا أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا لا شبهة فيه من التحليل وما إلى ذلك ثم يجامعها جماعا صحيحا ثم بعد ذلك إن شاء طلقها أو, أو مات عنها أو ما إلى ذلك بعد ذلك يمكنها أن ترجع إلى زوجها الأول إن ظن أن يقيم حدود الله لأنه كما تعلمون أجمعين يا إخوة ويا أخوات أن هذا الزواج إنما هو شريعة وشاعيرة من شعائر الله عز وجل يتعبد الرجل والمرأة فيهما فيها وذلك بصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في ذلك أجر قال نعم أرأيت إن وضع في الحرام أكان عليه وسلم قال نعم قال فكذلك وضع في الحرام فإذا بين الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه شاعيرة من الشعائر عبادة من العبادات بالمفهوم الصحيح للعبادة عند المسلمين لا بالمفهوم الناقص المجتزئ الذي أصبح يفهمه كثير من الناس اليوم وإذا فهم المسلم هذا هذه المعانية الجليلة تصرف مع زوجته وفي بيته بالتصرف المسؤول اللائق به واللائق بها كذلك وتعبد لله عز وجل عبادة شرعية قوامها المحبة في الله عز وجل وإرادة تطبيق شرع الله عز وجل وشريعة الله عز وجل يا أخوة يا أخوة تبدأ من البيت فمن رأيتموه لا يقيم شعائر الله عز وجل في البيت رأيتموه ظالما لزوجته أو رأيتموه هي طاغية على زوجها لا تقيم له وزنا ولا تستمع لكلامه ولا تطيعه أو رأيتم حدود الله عز وجل غير مقامته في البيت ثم رأيتم هذا أو هذه يدعيان الإسلام والسنة وما إذا فاعلموا أنهما كذابان اعلموا أنهما كذابان لأنهما لو أرادا إقامة شرع الله عز وجل في الأرض لبدأا من بيتهما لبدأا من البيت فإن اللبنة الأولى في الدولة الإسلامية تبدأ من البيت فإذا تأسست الأسرة المسلمة وطبق شرع الله عز وجل في البيت استطاع بعد ذلك الرجل والمرأة أي تطبق شرع الله عز وجل في أبنائهما ثم في حيهما ثم في الشارع وبعد بعد ذلك تيسرت للمسلمين سبل إقامة شرع الله عز وجل في لهم معايا طيب طيب باب الخلع باب الخلع وهو الافتداء والخلع يا إخوة هو أن المرأة إذا تنغصت عيشتها مع زوجها ولم تستطيع حياة معه إما لأنه ظالم أو طاغية أو جبار أو فاجر أو فاسق أو ما إلى ذلك أو أنها تكرهه كرها لا تستطيع العيشة معه وترى أنها لو بقيت معه في هذه الوضعية لن تقيم شرع الله عز وجل فها هنا إما لبشاعته أو لأنه لا يمتعها في الفراش أو لأمور كثيرة لا يمكن أن نعلمها فها هنا شرع الله عز وجل لهذه المرأة شرع الله عز وجل لهذه المرأة أن تفتدي نفسها أن تفتدي نفسها من زوجها بمال تقدمه له وهو بعد ذلك يخلي سبيلها وهذا في الله سبحانه وتعالى ذكرت البقرة قوله الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله بمعنى أنه إما سيظلمها هو أو هي لن تطيعه أو تقوم بواجبه فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في افتدت به أن تفتدي نفسها بأن تعطيه مالا ويخلي سبيلها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن تعبد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإذا الله عز وجل في القرآن سماه, سماه فدية افتداء وسماه الفقهاء قال رحمه الله وإذا خالع الرجل امرأته كان عمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة لخص هو رحمه الله تبارك وتعالى أصوب ما قيل في باب الخلع وهذا الكلام الذي قاله رحمه الله هو الموافق للنصوص الكتاب والسنة وهو الموافق ليسر الشريعة وسماحتها فأما قوله إذا خالع رجل امرأته كان أمرها إليها لأن هذا هو المعقول من الخلع إذ هي التي تريد أن تفتك منه ولو كان أمره أمرها إليه هو لكانت تطلب منه الطلق فيطلقها أما هي تريد أن تختلع منه أن تقول لو خذ ما أعطيتني من صداقة أو خذ, مالي أو خذ ما شئت من أموالي وخلي سبيلي فهو يقول لا نعم خلي سبيلك بأن أخذ منك المال وهذا الحكم الشرعي ورد في زمان الصحابة ما يثبته فعن ابن عباس رضي الله وتعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتر الدين عليه حديقت وهي التي أصدقها إياها قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، وهذا حديث في البخاري طيب هذا حديث له روايات عديدة وتكلم العلماء عن, قوله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقا فأما ثابت بن قيس من شمع حتى تفهموا يعني يعني لا يشترط في الخلع أن يكون الرجل ظالما أو فاجرا ثابت بن قيس ممن بشر بالجنة ولما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اعتزل ثابت في بيته وظل يبكي فتفقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليه بعض الصحابة فوجدوه في بيته يبكي فقيل له في ذلك فقال إن الله عز وجل أنزل قرآنا وإني أخشى أن يكون عملي قد أحبط فإن جهوري الصوت صوتي عال جهوري ولا أظن إلا أن في يوم من الأيام كنت أكلم النبي صلى الله عليه وسلم فعلى صل الله عليه وسلم فعلى صوتي عليه فأخاف أن يكون عملي قد حبط قد أحبط انظروا بارك الله فيكم إلى هذا الحس المرهف عند هؤلاء الصحابة الأجلة وعند هؤلاء الرجال المباركين رجال صدقوا معاهد الله عليه هؤلاء هم أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم هذا ثابت رضي الله عنه عندما نزلت الآية مباشر حملها على نفسه وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أمر كل مسلم ومسلمة بارك الله فيكم أجمعين ونسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ويهدينا لأحسن الأخلاق ويرزقنا حسن الاقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الأجلة المباركين. فلما بلغ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبر قال بل هو من أهل الجنة بل هو من أهل الجنة فبشره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وثابت هذا من الروايات الأخرى لهذه القصة. أن زوجته قالت يا رسول الله رأيته بين الرجال فرأيته أبشعهم وأقصرهم فلم تطق نفسها بعد ذلك أن تبقى في عصمته وفي بعض الروايات أنها قالت له ولولا خوف الله لبصقت في وجهه لولا خوف الله لبصقت في وجهه هذا يعني من الكراهية الشديدة لهذا الزوج لأنها يعني يعني الله غالب القلب ما هو فإنها قد رأت الجمال في غيره فكريم مع أنه من المبشرين بالجنة وأعلمكم أن ثابتا رضي الله عنه له قصة مشهورة في كتب السير وهو أنه الرجل الوحيد الذي نفذت وصيته بعد موته أوصى بعد موته بمعنى ذكروا أن ثابتا رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من الرجال الأفذاذ الذين أبلوا البلاء الحسن في قتال المرتدين ضد مسيلمة الكذاب وجماعتهم فاستشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه في تلك المعارك فجاء رجل فوجد عليه الترس وجد عليه ترسه فحمله وأخذه فجاء ثابت في النوم إلى رجل من جند المسلمين وقال له أنا ثابت بن قيس ابن شماس ولا تظنن أن هذه رؤية فتقول هذا هذه أضغاط أحلام فإنما أنا ثابت اذهب إلى فلان الفلان ونعته كذا وصفته كذا فقد أخذ ترسي فخذه منه وأرجعه يعني حتى يكون في تركته ثم وقف على ثلاث مرات والأمر يحدث فبعد فهذا الرجل أبلغ الخبر أمير يعني خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فأنفذ هذه الوصية وذهب يعني الرجل ووجد الترس حيث أوصاه ثابت رضي الله تبارك وتعالى وهذا من تصرف الأرواح وهذا التصرف ممن أفاض في ذكره وتبيانه وبما لا نزيد عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح وهذا كتاب جليل نفيس فيه عجائب لكن من قل علمه وضاق عطنه أنكر هذا الكتاب أن يكون من هذا الإمام الجليل وما ذلك إلا من قلة العلم وقلة الفقه في دين الله عز وجل بل هذا الكتاب من أجل كتبه من القيم رحمه الله واضح يا أخوة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حس بشعور هذه المرأة وعلم صدقها صلى الله عليه وسلم فقال لها أثر الدين عليه حديقته بمعنى هل تردين عليه، تفتدين نفسك بالحديقة التي أصدقك إياها في, في زواجه منه؟ قالت نعم، يعني عند فكوا فقالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي تابد، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهذه طلقها تطليقة للعلماء فيها كلام طويل عريض الصحيح من قوله من كلام العلماء أن الخلع كما سيئت إن شاء الله ليس بطلاق بل هو فسخ للنكاح وما الفرق بين الفسخ والطلاق سيأتي إن شاء الله قال لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ولو كان طلاقا لرجعت إليه بمجرد الرجعة ولو رجعت إليه بمجرد الرجعة لما كان الافتداء فائداً لأن هي التي لا تريده وليس هو الذي لا يريدها بخلاف الطلاق العادي فإنه لو, لو لم تكن تريده وطلقه لأمكنه لا أن يرجعها قبل انتهاء عدتها واضح يا إخوة؟ طيب ولا ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه واضح؟ ما لم يجاوز ما صار إليها منه يعني يجوز أن تفتدي بمال قليل ويجوز أن تفتدي بالمال الكثير إلى أن يصل إلى الصداق الذي أصدقها إياه أما إذا تعد الصداق فلا فكان تفتدي نفسها بنفس الصداق التي أصدقها هذا على القول الراجح وإلا فإن للعلماء كلام كلاماً غير هذا. طيب عن الربيع عن الربيع بنت معوذ رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مريم الغالية وهي اسمه كانت تحت ثابت بن قيس بن شمات فاختلعت منه وهذا حديث رواه الترمذي والنسائي والنماجة وهو صحيح فإذن اعتدت بحيضة ولو كان طلاقا لا اعتدت بثلاثة اعتدت بثلاث قروء، واضح؟ ولكن ها هنا اعتدت بحيرة وهذا فقمة من الخلع والطلاق. وفي بعض روايات قصة ثابت أنه قال يعني قال الحديقة وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لم يبح الزيادة على ما كان قد أعطاه زوجها. لم يبح الزيادة على ذلك فهذا دليل على أنه لا يجوز الزيادة على ما أصدقها زوجها. طيب ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع لهذا الحديث ولقول الله عز فلا جناح عليهم ما يصبح بينهما صلحا والصلح خير فإذا هو أمر مشترك بينهما فيجب أن يتراضي فإذا يعني الأمر استفحل الأمر ولم يمكن أن يرضى الزوج فها هنا يجوز للقاضي المسلم إن رأى مصلحة في ذلك أن يبت في هذا الأمر ويخلعها من زوجها وإن لم يرضى الزوج لأن هي التي تريد أن تختلع من زوجها طيب ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما لهذه الآية فلا جناح عليهم ما يصلح بينهما صلحا والصلح خير ولا جناح عليهما اي صح فارجع الامر إلى الحكمين وان خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهلها، حكما من اهليه وحكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ولا جناح عليهما اي فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهليها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما والله عز وجل علق الحكم الشرعيه بهما واضح بالحكمين يعني وهو فسخ وعدته حيضه وعدته حيضه إذن هو فسخ وعدته حيضه لحديث الربيع بنت معوذ الذي ذكرناه ولعل هذا يكفي في درس اليوم والحمد لله وصلى الله على رسول الله نعم لا الزنا بنفسه لا يعني لا تاثير له على الزواج لكن لا شك أن الرجل الذي يرضى أن يبقى مع زوجة زانية ديوث فإذا ينبغي للرجل إذا فسدت زوجته أو فجرت أن لا يبقى لا تبقى في اسمته واضح وأيضا إذا تبرجت زوجته ولعيذ بالله وهو ينظر إليها متبرجة تأتي تغدو وتروح هذا ديوث إذا رضي بها فهل يعني يوجد حسن على أي لا لا هذا أمر بين أمر ديني بينه وبين الله عز وجل. اختل قد من أيوة ذكرتني أنا لم أبين الفرق بين الطلاق والفسخ. الفسخ هو حل عقدة النكاح لكن لا يعتبر لا يحسب من التطليقات الثلاث. والدليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق هو هذه الآيات التي قرأتها عليكم الطلاق مرّة ثانية فإن معروف أو تسريح بحسن إلى آخر الآيات ثم قول الله عز وجل فإن طلقها بينها ذكر عليهما بينها ذكر آية الافتداء ثم ذكر في الآية الأخيرة فلاج فإن طلق فلا فلاجنه عليه ما يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله فاعتبرها الطلقة الثالثة ولم يعد الافتداء من الطلاق لاحظتم وهذا ك... هذا فهم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وتبعوا على ذلك جماعة من ال... من أصحابه ومن الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وهذا الذي أطال في ترجيحه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد واضح؟ فإذا هذا فهم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وفهم جماعة من الصحابة والسلف أن الافتداء أو الخلع ليس بطلاق ولذلك لا يحسب من التطليقات الثلاث مواضح؟ ما أن إذا ندمت وأردت أن يرجع إلى زوجها ثم طلقها بعد ذلك لا يحسب الخلع من التطليقات الثلاث لهذه الآية التي ذكرتها أنا نسيت أن أذكر هذا في الدرس لا يقع بالتحريم لا يقع بالتحريم أن يقول علي بالحرام لا مثلا مثلا مثلا حرام رأي خل, خل... نعم حرام رأي ونية الطلاق إذا كانت نيته الطلاق تطلق، إذا تكون نيته الطلاق، لا تطلق. يعني ليك فارق. عليه كفار يمين. هو اللي كلام طويل عريض في هذه الأمور. في هذه الألفاظ. لكن الصحيح يعني أظن هو وجه عند الإمام أحمد أنوذها. لكن الصحيح أنه أن شيخ سامي رجح أنه يمين. وكلامه متين في هذا الباب. حقيقةً إلي حقيقة ما روية في الجمعة وإنها شارك جوليون نعم لا ما احتسبها طلقة لا ما احتسبها طلقة أين احتسبها طلقة فتمكث حتى تحيض حيضة قال وأنا متبع في ذاك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إليها الأمر إن أرادت الفسخ يفسخ بمعنى أنه مثلا إن وعدها اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها فتزوج عليها ها هنا تقول له أنا في حلم منك الآن أذهب للقاضي يفسخني طبعا هذه الأمور إذا كانت في الدولة الإسلامية الشرعية تكون سهلة ميسورة لكن في الدول يعني التي لا تحكم ما أنزل الله ويفسحون مجالا ضيقا لما يسمونه بالحوال الشخصية تتعقد الأمور سنوات وسنوات وسنوات نسأل الله عز وجل وهذا مما يحتم علينا معشر الإخوة والأخوات أن يعني نعمل جهودنا كلها في تبيان محاسن هذا الدين والدعوة إليه والسعي في إقامة شرع الله عز وجل في الأرض لأننا أول من سينعم بتطبيق الشريعة إذا رجعت إلى الوجود مرة أخرى واضح؟ <تصفيق> لا جائز جائز كذا ايوه لكن ما هي الشروط شنو هي, الشروط؟ هي أمور هي لكن هي تشترطها لنفسها واضح فإذا اذا هي اشترطتها وهو قبل يجب عليه أن يطبق لها الشرط على القول الراجح من أقوال العلماء لم تشترط حراماً لا اشترطت أمراً مباحاً ما هو السؤال؟ يسكين. هذا الأمر لم تأخذوه في أبواب النكاح؟ يسكين. الشروط؟ ماذا قلتم فيه؟ لا تقبل الشروط أو تقبل؟ لأن المؤلف هنا ألغى الشروط نعم الرصوص وقال... الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما استحق أن توفوا به ما استحللتم به الفرج إن أحق ما استحقتم أن توفوا به ما استحللتم بالفرج أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيوة؟ بدون إذنها نعم وإن كانت كارهة الطلاق الرجعي يجوز له أن يرجعها بغير إذنها وإن كانت كارهه يا طلبت الخلع ديك الساعه الساعه نعاود الخلع في أه؟ هي أه؟ رجله ولا وش عود يرجع ثلاثة ولا واحد ما عرفت إيش كل إستثناءات السؤال تبقى استطلاع واحد لا المذهب آه على سالت العدد يا ستتسال إذا كتلات القرؤ على حسب عاد ماش نذكره العدد بعد ذلك يمكنها أن تزوج إذا تسالت العدة مقبل العدة لا لكن يمكن الخطاب أن يأتوها إذا كان باقي في العدة يكنوا ولا يصرحوا أما إذا تسالت العدة ستا يقدر يصرحوا كيف؟ هذا الطلاق بائن صافي في الضمعه لا نعم رجعيه ما هو تمت يعني وقتاش يقدر يكني وقتاش ما يقدرش يكني مختلف وحده وجائز وحده ما هو إذا شوف إذا كانت هي طلاق رجعي بقي باقي في عسمه متراجله يعني باقي ديالهم يمكنش تخطبها او ايضا مرات الراجل هذا كأنك تفصد عليه فراشهم هذه مسألة دي واضحة هذه وإذا كانت صافي طلقها بالثلاثة وممكن لاش ترجع لها إذن يعني ما لا مسوّغ لأنك إذا ما مشيش تفصدها بالعكس أو كان مات عليها وصولي مات الله ما يرحمه واضح؟ وإذا كان تسالت عدتها صافي في الطينة إذن هذه أمور ترجع إلى مفهومات النصوص كيفش؟ لا العبد عنده شيء أحكام خاص كل ما ي... كل كين عند العبد ال... العبد عنده جود طلقات والعدة و... عنده جود طلقات ماشي ثلاثة عنده أعراض عند العلماء وفي خلاف مدينة سمان تيكون العبيد عندهم ملاذ